الحديث الرابع والعشرون قال عن عباد بن تمين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال المعنى الإجمال هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها فلا يعدل عنها لمجرب الشكوك والظنون سواء قوية الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين وأمثلة ذلك كثيرة لا تغفى ومنها هذا الحديث فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث ومن هذا الثياب والأمكنة فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى ما يؤخذ من الحديث اولا القاعدة العامه وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ثاني ان مجرد الشك في الحديث لا يبطل الوضوء في الحدث ان مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاه ثالث تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين الرابع أن الريح الخارجة من الدبو بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء وأخيرا يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح أو نقول يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح في الحديث أو الأفضل طبعا الأصوب يراد من سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك فلو كان اسمع فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوء انتهى كلامه رحمه الله تعالى ولنبدا في التعليق على ما قال أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم يخيل أو قول السائل قول السائل يخيل أصله من الخيال والمعنى يظن والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجح أحدهما يعني ممكن الإنسان يظن ويترجع عنده شيء على آخر أو يستوي عنده هذا مع ذلك يستوي عنده أنه أحدث أو لم يحدث أو يترجح عنده لكن بدون غلب الظن أنه ما زال محدثا أو ما زال متطهرا فنقول الظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجية أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين قوله الشيء قال الحافظ أي الحدث خارجا منه وصرح به لإسماعيل ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء قال وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقضر بخاص اسمه إلا للضرورة يعني أداب مهمة جدا إن لسان الإنسان يكون في أعلى درجات العدل ولا ينطق بكلمة خارجة أو لفظ مستقذر إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كيف يعود المرء نفسه على هذا الأدب العظيم, العظيم العالي أن الأصل ليس المؤمن بالطعان ولا باللعن ولا بالفاحش البذيء وممكن أن تصل إلى ما تريده باللفظة الإيه؟ الحسنة بدل أن تذكر اللفظة الفضة الغليظة السيئة الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنة حتى نعلم طبعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهر عائشة رضي الله تعالى عنها لما ربت على اليهود وعليكم السام واللعن قال ما هي عائشة إذن ما دام المرء يستطيع أن يتكلم باللفظة الطيبة لأن في الحقيقة أنا أقول إن توفيق المرء إلى الكلمة الطيبة من علامات رضى الله عز وجل عنه فن الدليل على كده طيب بس دي بعيدة شوي يعني هو يقول ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به البعض يعني هيقول وإيه ولسانه الذي يتكلم به يعني لا يتكلم إلا بما يرضى الرحمن تبارك وتعالى يعني من رضا <تصفيق> إن الله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل لا يظن أن تبلغ به ما بلغت ها ها ها لا خلنا في المحل الشاهد من رضا الله عز وجل ها تاني يا خلينا اللي ترفع احنا في... خلينا في الرزق ربنا يرفعنا واياكم يا ايه ما حدش الحديث ولا ايه خلينا في ده الاول يرفعه الله عز وجل بها درجات كثيره هنا ربط بين الرضا الله عز وجل والكلمه الطيب ده في القران يا جماعه في القرآن الاول, الأول. الأول. لا, لا, لا, لا. وهدوا إلى, إلى الطيب من القول من يبقى إذن مجرد أن الإنسان يتكلم بالنفذ الطيب أو الطيب من القول دي دلالة على هداية الله عز وجل إيه؟ لا. لا. لا. لا نعم حد تاني أقول نعم حاصل من هذا أن المرء يمكن أن يستدل بلفظه الذي يتكلم به على إيه؟ هداية الله عز وجل وتوفيقه إياه فهنا بنقول أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء كان ممكن يقول الريح او يقول اي لفظة ظهر شوي لكن طالما ان يمكن ان نأتي بلفظ يدل على المراد ليس بالمستقدر تعين استعمال هذا الايه؟ تعين استعمال هذا اللفظ نعم يجوز الاغلال في بعض المواطن لبعض الناس اذا كان لا يزجروا الا اللفظ الايه؟ الغليل كقول الصديق رضي الله تعالى عنه لنفسه نعم بن مسعود أمصص بذرالات نحن نفر عنه وندعه أو نحو داود لكن ده دا بيكون يا جماعة في نطاق ضيق جدا في الحالات اللي يغلب على ظن المرء ان هذا الشخص لا يزجر إلا بمثل هذه الإيه؟ الألفاظ أما إنه يكون لسان المر اعتاد هذه الكلمات الخارجة وخصوصا نحن في أيام الوقت ألفاظ الابتداء والتفصيق والتضليل والآخر لا ما كان هذا دائب السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أرجع أقول تاني كلام الحافظ وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقضر بخاص اسمه إلا للضرورة حتى ما قالش للحاج قال للإيه للضرورة وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى الشيء المشار إليه هو الحركة التي يظن بها أنه حدث وليس كذلك ولهذا قال عليه السلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومعناه يعلم وجود أحدهما يقينا ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع وفي صحيح ابن خزين وابن حبان رحمهم الله تعالى ومستدرك الحاكم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان إذا جاء جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه طبعا هذا واضح لكن إسناده ضعيف ولا مانع أن يستدلب الحديث الضعيف اللي ضعفه يسير على بيان معنى الحديث, الايه؟ معنى الحديث الصحيح ورواه أحمد من حديث أبي سعيد أيضا بلفظ إن الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلف إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال الإسماعيل هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من شك في خروج ريح منه لا نفي الوضوء إلا من سماع صوت أو وجدان ريح ليه؟ لأننا عندنا نوقف الوضوء أكثر من مجرد خروج الريح فلا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحاً إن دل إيه؟ بنواقد الوضوء فقط لا وإنما ذكره في من شك في خروج الريح كأحد إيه؟ نواقد الوضوء وقال الخطاب عليه رحمة الله معنى الحديث أن يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث ولم يرد تخصيص هذين النوعين من الحدث وانما هو جواب خرج حث سؤال السائل ودخل في معناه ودخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي او ودي او دم وقد يكون باذنه وقر فيخرج الريح ولا يسمع له أو فيخرج الريح ولا يسمع له صوتا وقد يكون أخشم فلا يجد الريح والمعنى إذا كان أوسع من الإسم كان الحكم للمعنى وهذه قاعدة مهمة جدا في استنباط الأحكاك والمعنى إذا كان أوسع من الإسم كان الحكم للمعنى مثال وضح المسألة نحن دايما نقول إن الحكم يضر مع علتي وجودا وعدما والعلة دي بتكون إيه وصف ظاهر يعني معنى معين فقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيت هل هنا البيع كاسم ووصف لعملية معينة هو الذي يتعلق به الحكم فقط ولا المعنى الاوسع اللي هو كل ما يشغل عن شهود ها؟ مقتضى القعدة اللي معنا بتقول ايه معالينا مقتضى القعدة بتقول ايه ان احنا هنا نعمم المعنى نعمل بالمعنى دون اللفظ اللي هو البيع فقط فيعمل كل ما يشغل عن شهود الجمع طيب قوله انثبت الحديث لا طلاقة ولا عتاقة في اغلاق كلمة اغلاق تلاقي العلماء اختلفوا في تفسير انما في الاخر احسن ما يقال فيها انه وصل الى مرحلة اغلقت عليه فهمه بحيث انه لا يدري ما يقول سواء كان بسبب غضب شديد جدا او فرح شديد جدا او حزن زايد او اكراه او غير ذلك وضح القعد الان ان الايه المعنى اذا كان اعم من الاسم فالايه كان الحكم للمعنى يبقى احنا هنا لان العبره بايه ودي قاعده ثانيه العبره بالمعاني والمقاصد لا بالالفاظ والمباني العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني عشان كده العلماء أو جمهور اهل العلم قالوا ان اي لفظ يدل على اراده النكاح يصح بعرض التزويج ما يلزمش انك تقول له زوجني وهكذا في الطلق وغيره فأي لفظ يدل على إرادة شيء معين يعمل به ولا نقف عند ألفاظ بعينها وهذا كما روية أنه عليه الصلاة والسلام قال هو طبعا ضرب مثال آخر كلام ما زل من الخطابي فهو بيضرب مثال على القاعدة اللي احنا ذكرناها الآن إن المعنى إذا كان أوسع من الإسم كان الحكم للإيه؟ للمعنى فبيضرب له مثال بولك ماروية أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استهل الصبي ورث وصلّي عليه استهل يعني صرخ هو مولود هل المقصود الاستهلال بعينه ولا أي أمارة تدل على الحياة الاستهلال ليس مقصودا بعينه وإنما المقصود أن الولد نزل حجل سواء ثبت ذلك باستهلال والصراء أو بحركة أو بأي شيء يدل على أنه ولد حيا يبقى الحكم, للإن؟ الحكم للمعنى قال لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من أمارات الحياة من حركة وقبض وبص وهذا أصل في كل ما يثبت يقينا فإنه لا يرفع بالشكل نبقي على الحديث أصل في كل ما ثبت باليقين لا يرفع به الشك لأنها تأتي القعدة إن شاء الله اللي هي اليقين لا يزول بالشك مع بيان أدلتها إن شاء الله ترجمة البخاري عليها رحمة الله تعالى اللي هي لا دي قعدة إيه. اسمها قعدة ايه أصولية والفقهية التقهي القواعد الفقهية schöne قواعد الفقهية اغلبية وليست عامة معنى اغلبية يعني ايه اقول اغلبية وليست كلية لان الغالب في القواعد الاصليى ان هي كلية والغالب في القواعد الفقهية ان هي اغلبية وليست كلية يعني الاستثناءات في القواعد الحقهية اكثر منها في القواعد الاصلي استعقلوش الكلام ده هنبين练ي算 listen الا لان في بصول لكن هنا بيقول انه غالب القواعد الفقهية لها ايه استثناءات ليه؟ لأن الأصل في القواعد الفقهية إن هي مجموعة من الفروع فبيجي الفقهي ينظر الفرع ده يشبه الفرع ده يشبه الفرع ده يشبه الفرع ده عندنا مثلاً خمسين فرع من ستين شبه بعض فيعمل إيه؟ ياخد الخمسين دولت اللي بيشملهم مضمون واحد او معنى واحد وينزل عليهم قاعدة ويبقى العشر حالات التنين إيه؟ مستثناء من هذه القاعدة عشان كده بنقول عليها إن هي أغلبية وليست كلي أغلبية وليست كلي الأصولية كلية في الغالب لكن الفقهية أغلبية وليست كلي أقول ترجمة البخاري عليها رحمة الله تعالى على هذا الحديث طبعاً في عدة أماكن بعدة أبواب وإحنا دايما نقول إن فقه البخاري فين؟ في ترجم يعني البخاري يعمل الباب تاكد منه فقه أد كد عليه رحمة الله تعالى قال لا يتوضأ من الشك حتى يستيق لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن طيب لا يتوضأ هنا وجوباً ولا استحباباً ولا إيه؟ هذه المسألة تختلف باختلاف حال الشخص ممكن واحد يقول لك أنا أدفع هذه الوسوس عني فإيه؟ أتوضى وخلص راح بناك لكن هذا لا يصلح في حال الموسوس الموسوس يفتى دايماً بالإيه؟ بالعزائم ولا بالرخص؟ بالرخص وسع الباب الرخص جدا لان الانسان هو اصلا قافل باب الرخص بالكليه تيجي تقول له بالعزائم ما هو عمال ماسك بالعزائم في العزائم لدرجه ان هو خلاص يعني قد ينسلك من دينه صحيح يعني. فهنا الموسوس لا يقال له لا لا هنا اقول له لا اياك ان تتوقع اوعى تقول ليه لان انت لو افسحت له المجال هو اصلا دخل فيه بعزمه وإراداتي هو والآخر فالأصل اللي بنقول هنا ممكن واحد يخشى ان الوساوس تنتابه هو داخل الصلاة والشطن يقول له لا أنت كده صلتك ممكن تكون بطلة ممكن ممكن ممكن فأقول لك أنا أضرأ الوساوس دي بالوضوء نقول ممكن دي تمشي مع مين؟ مع غير الموسوس أما الموسوس أوعت أقول له اتوضى تاني وريح نفسه اوع. أوع الفتوى جماعة مهمة جدا الأحكام الشرعية خلناها على جنب جن جن والفتوى اللي هي تنزيل الحكم على واقع مهم جدا تصور حال المستفتي القضية مش إن انتها تكون عارف الحكم وتخبطه في اي وقت واحد لا ازاي تفهم حال اللي قدامك استعاب المستفتي واحوالك حتى لا تجره الى عنات وحرج اكثر مما هو عليه فاذا كان موسوسا تعمل ايه تفتح له باب الرخص على مصرعيه بل, بل ممكن بل بل تشدد تنين. عليه لدرجة ان انت تقوله لو عملت كده ممكن تقع في الاثر وهو بالفعل هيقع في الاثر ليه لان خلاص هذي لو تتملكه فكل ما يتوضى يظن ان هو حصل حاجة يطلع يتوضى تاني يتوضى تاني. تاني ممكن يضيع الجماعة وممكن احني زي ما قالت كده ممكن ينسرخ من دين من لا يشعر فلا يصبح ابدا ان انت تفتيه بالعزائن ان دي ممكن تضيعه فهو قول هنا لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن أي لا يلزمه الوضوء بل الأولى إنه لا يتوضأ سواء كان موسوس أو غير موسوس نعم وترجم عليه أيضا من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين نوع القبل والدبر فحيثما خرج أي خارج من أي مكان غير القبل والدبر يبقى إيه لا حكم له نعم وذكره ايضا في البيوع راجل لك هيودنا يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته ايه اللي ودانا للبيوع هو ده فقيه هو ده العلماء يا جماعه اصل القضيه قضيه ايه كما قال اسجل ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلموا من الذين يستنبطونه منهم مش اي واحد يحفظ الحديث هيستنبط انما احنا بنتكلم الان على البخاري على جبل فذكروا في كتاب البيع باب من لم يرى الوساوسة باب من لم يرى الوساوسة ونحوها من الشبهات لأن الوساوسة الأصلية تدفع لا تفكر فيها فكونك أنت الآن عندك شك هل هذا حلال ولا حرام وفيه نوع من الوسوسة يبقى الأصل الحل يبقى كل الوساوس ديت هت ايه هتندفع ويبقى الاصل اللي هو الايه الاصل في الاشياء الاباحه والاصل في او الاصل في العقود الايه ها الاباحه الحل العقود خلافا الله إن بيقول ان الاصل العقود المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ده لا ده ده في الشروط بيقول الاصل هنا الاصل في المعاملات عموما الايه نقول الأصل في العبادات المن والأصل في المعاملات عموما الإباحة نعم نرحمكم الله ووجه تبويبه هذا على هذا الحديث النهي عن العمل بمقتضى الوسواس لان تيقن الطهاره لا يقاوم او لا يقاومه الشك ففي هذا تنبيه على ترك موافقه الوسواس في كل حال في بيع غير بيع وده اللي منه. وفي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال صحيح الحديث ذكر في باب الطهار لكن ما نؤفش عند حد الطهارة ورفض الحديث وفقه لأن نقاوزه أو نعديه إلى, إيه؟ إلى ما عداه من كل ما يدخله الوسواس نعم. هذا الحديث أصل لقاعدة اليقين لا يزول بالشكل هو الشرح قال أصل لقاعدة الأصل بقاء ما كان على مكان لا ليه؟ لأن قاعدة الأصل بقاء ما كان على مكان فرع عن القاعدة الأصلية اللي هي اليقين لا يزل الشر احنا عندنا القواعد المتفق عليها ست وبعضهم بيقول خمسة خمسة أو ست فهذه القواعد تمثل اصول وممكن كل قعدة يتفرع عنها عده ايه قواعد اخرى احسن من صاغ هذه القواعد بهذه الصياغه يعني تجد بعض اكثر كتب القواعد الفقهيه يقول لك القاعده الاولى القاعده الثانيه القاعده الثالثه القاعده ال50 والقاعده ال100 والقاعده ال200 1 2 ايه ما يصل لكن الأفضل في هذا بالفعل أن نحن نأتي بالقاعدة الأصلية لما مثلا الإيه؟ زي القاعدة اللي معنا بي اليقين لا يزول بالشش وبعدين نقول ويتفرع عن هذه القاعدة واحد اثنين مثلا الأصل بقاء كان على ما مكان وهكذا نجيب كل القواعد المنبثقة من هذه الإيه؟ القاعدة أو المتفرعة عنها أحسن من وقفت على مصنف لو مقتصر في هذا الباب هو كتاب الوجيز في قواعد الفقه للبرنو البرنو أيها الوجيز كتاب كان يدرس لطلبة الجمعة الإسلامية بالمدينة النبوية لا بتكلم مقتصر فانا قلت ان اختصر ومعاصر يعني اقصد هذا انا اقول ان اكثر المعاصرين بيعمل ايه زي مثلا كتاب الوجيز بتاع الشيخ الكريمزي ده هو له برضو الوجيز في القواعد زي الوجيز في, في الاصور واحد اثنين تلاتة اربعة عشر الحاد ده اخر القواعد انما انا اقول العمل اللي مشي بهذه الطريقة اللي انا ذكرتها انه ويأتي بالقواعد الام او القاعدة الام وما يتفرع عنها هو البرنو هذا في كتابه المذكب أقول هذا الحديث أصل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي أصل عظيم من أصول الشرع يرجع إليه في أكثر مسائل الفقه حتى قال السيوط عليه رحمة الله اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقهي